وجئثهم ولا تضاروا ان لتضيقوا عليهم وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن وواتمرو بينكم بمعروف وَإِما تَعَصَرْتُم فَسَتُضِعُ لَن أُخْرى ليوم فِ قَدوا سَعَةٍ مِنْ سَعَتِ وَمَْ قدِ عَلَيْهِ رِزْبُوه فَنْ يفِق مِما آتَهُ الله لا يكَّفُ الله نَفْسًا إِا م آتهاَا سَأجعلوا اللهَّ بَع عصرصر وَوكأَمّله